تمشينا عندنا عندنا يا جعيل يا جعيل اعتمدنا فيك من الله ويتوكلنا على الله واوعدتنا حكمنا الله بعد ال142 يا جعيل درس سي حد